الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما أيها الإخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الدرس في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله وموضوعه الدعوات والأذكار بعد صلاة المكتوبة بعد الصلاة المكتوبة اقرأ بارك الله الله فيك. أما هذا الإمام الذي ذكره المصنف فقال إمام مسجد ترك ما عليه الناس فهو صاحب هذا الكتاب الإمام الشاطبي رحمه الله يذكر حالة له وقعت في بلاد الأندلس فإن الناس كان معهودهم في الدعاء بعد الصلوات المكتوبات ما سيأتي ذكره من الحديث الصحيحة وهذا الدعاء دعاء, دعاء إفرادي يعني يقول كل إنسان في نفسه، وله صفة، وله صفات سيأتي بيانها. لكن كان معهود الناس في زمن الإمام الشاطبي في ذلك المكان كانت قد انتشرت البدع، وغيروا السنة، وغيروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من التغيير الذي أحدثوه أنهم تركوا صفة الدعاء. وصفة الذكر الذي بعد الصلوات المكتوبات وأحدثوا أمراً آخر وهو الدعاء الجماعي بعد الصلاة المكتوبة وصفة هذا الإحداث الذي أحدثوه أن يلتفت الإمام بعد السلام إلى المأمومين ثم لا يذكر الذكر الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام ثم يذكر ما بقي من الذكر كما هو معلوم في الأحاديث الصحيح لا يصنع ذلك وإنما يلتفت إلى الناس ويرفع يديه ثم يدعو ويؤمنون على دعائه فإذا دخل الجاهل ظن أن ذلك من السنة أي من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وما زال هذا الأمر منتجر في الناس حتى عدوه سنة لا يجوز لأحد مفارقتها. فالإمام الشاطبي في أول أمره كان إمام مسجد، فترك ذلك لعلمه أنه مخالف للأدلة الصحيحة. فلما ترك ذلك قاموا عليه وشنعوا عليه. فهو يذكر نفسه الآن ويذكر ما في هذه المسألة، ثم يعرض الأدلة على ما كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويبين بطلان ما احدثه الجهاد نعم اقرا بارك الله <تصفيق> الحديث الأول حديث المغيرة من شعبان رضي الله عنه، أو في صحيح البخاري، والثاني حديث ثوبان رضي الله عنه، أخرجه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ هكذا: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا هذا الجلاء وتبارك ت هذا الجلال والإكرام تباركت ت يا هذا الجلال والإكرام. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا الذي كان يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام. ومقصد الشريعة في ذلك ظاهر، مقصد الشريعة في ذلك ظاهر، فإن الله شرع الصلوات الخمس كما هو معلوم لتجديد التوحيد لتحقيق التوحيد وتجديده، فالصلاة لا تقبل إلا من مسلم موحد، وهذا معلوم في شروط الصلاة الشرط الأول أن يكون مسلما أي مسلما موحدا ثم إذا صلى الصلاوات الخمس فإنها تحقق توحيده وتثبت توحيده وتجدد توحيده. وينبغي للمسلم أن يتأمل في هذا الذكر الذي كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. فإن أول الصلاة أولها تعظيم ولذلك من من أركانها القيام والقيام تعظيم القيام بين يدي الله تعظيم الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك التكبير يقول المسلم الله أكبر وهذا تعظيم لله عز وجل واعتقاد أن الله أكبر من كل شيء فلا يتعلق قلبه إلا بالله لا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يصرف شيئا من عبادته إلا لله ويخضع لحكمه إذا عظم الله عز وجل مارس عمل عملا ظاهرا وهو القيام والركوع والسجود وذلك اتباع لأمر الله وهذا تطبيق لتوحيد الاتباع وتطبيق آخر لتوحيد العبادة فالله هو المعبود فيعبده بالقيام والركوع والسجود وما بينهما الأذكار المعلومة ولذلك من أركان الصلاة أيضا الفاتحة والفاتحة تحقيق فيها تحقيق التوحيد فالفاتحة سر القرآن وأم الكتاب كما ورد في الحديث الصحيح عديث أبي هريرة وأيضا من أسمائها كما ذكر ابن حجر وغيره من أسمائها الأساس والشافية ومن أسمائها الفاتحة وهي أصل الكتاب وأساسه فتأمل أن المسلم يقرأها في كل يوم أكثر من سبعة عشر مرة يعني لا أقل من سبعة عشر مرة سبعة عشر مرة في أي شيء نقرأها الفرايط ويقرأها زياجة على ذلك في النوافل، فهو يعاهد الله على التوحيد سبعة عشر مرة في اليوم هذا معنى الصلاة ولذلك كانت الركن الثاني بعد الشهادتين لأنها تحقق الشهادتين وتؤكد التوحيد وتقويه وتجدده في نفس المؤمن إذا صلى الصلاة الشرعية الصلاة التي شرعها الله سبحانه وتعالى بعكس صلاة المنافقين والعياذ بالله الذين لا يذكرون الله إلا قليلا والذين لا يتون الصلاة إلا وهم كسالا والذين يقولون أنهم يؤمنون بالله وباليوم الآخر وقال الله عز وجل له هم بمؤمنين لأن معهم عمل ومعهم إيمان ومعهم إيمان لا يحملهم على تحقيق العبادة ظاهرا وباطنا فإذا تأمل المسلم في الصلاة فيظهر فيها التوحيد الباطن والتوحيد الظاهر يعني كثير من الناس يظن أن التوحيد في القلب وهذا ليس بصحيح التوحيد منه ما هو في القلب ومنه ما هو في الظاهر فأعمال القلوب الباطنة من التوحيد والعبادة الظاهرة من التوحيد ولذلك الإيمان قول وعمل لكن لما انتشر بين كثير من الخلق أن الإيمان هو التصديق في القلب أخرجوا الأعمال وفرطوا فيها وتركوها فأخرجوا الأعمال ثم أخرجوا أجزاء كثيرة من التوحيد لأنها عمل ظاهر مثل الذبح لله هذا عمل ظاهر وهو توحيد عبادة مثل النذر فهذه الأعمال أخرجها كثير من الناس وصرفها لغير الله وظن أنها لا تضر التوحيد فالتوحيد إذا تأمل الإنسان في الصلاة فإن الصلاة توحيد تأكيد للتوحيد وتحقيق للتوحيد وتجديد للتوحيد وهي مجتملة على أعمال ظاهرة وأعمال باطنة والتوحيد كذلك ولذلك لا يصح إسلام إنسان حتى يدع الشرك وترك الشرك ظاهر ولا باطن ظاهر وباطن ولا بد أن يدع الشرك ظاهرا ولا بد أن يدع ما يناقض التوحيد فالتوحيد ليس مقصورا على عمل القلب فقط كما يظنه كثير من الناس بل التوحيد ظاهر وباطن ولذلك الصلاة فيها تمثل وتؤكد التوحيد وفيها أعمال ظاهرة وفيها أعمال باطنة أما الباطنة فالأذكار الأعمال الباطنة فالأذكار الأذكار التي يقولها الإنسان لا يجهر بها في صلاته يقول سبحان ربي العظيم التسبيح الله وإضافة العبودية التي تقوم بها أنت فالعبودية لله هذا توحيد ثم تقول إياك نعبد وإياك نستعين هذا توحيد الحمد لله رب العالمين هذا توحيد الربوبية الرحمن الرحيم هذا توحيد الأسماء والصفات إياك نعبد وإياك نستعين هذا توحيد العبادة ثم تدعو الله أن يهديك صراط الذين أنعم الله عليهم وتدعو الله أن يبرئك ويجنبك صراط الضالين المغضوب عليهم هذا توحيد هذا الولاء والبراء في آخر الآية آخر الصورة، ولذلك سميت الفاتحة بهذه الأسماء العظيمة. الأساس الشافية الفاتحة أم القرآن، سبع المثاني سر القرآن أصله، فإن الأم هي الأصل أصل القرآن، فهذا التوحيد يقوله الإنسان إما جهرا في الصلاة الجهادية وإما سرا في الصلاة السرية هذا عمل القلب وأما إظهار التوحيد فبالخضوع الخضوع لله يخضع في الركوع وفي السجود وهكذا في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام فيحقق توحيد المتابعة فيحقق توحيد المتابعة ولا يزال يلزم هذا الأمر حتى يموت لا يزال يلزم هذا الأمر حتى يموت فهذا هو التوحيد ظاهرا وباطلا متمثل في الصلاة الشرعية التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فمن صلاها كما شرعها الله عز وجل يطلب بها ما عند الله فإنها تجدد توحيده أما بعد السلام فأيضا هناك تجديد للتوحيد أين محل هذا التجديد الأذكار الأذكار والأذكار أنواع منها مطلق ومنها مقيد أما المقيد الذي بعد الصلوات فتأمل الآن هو التوحيد اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعاليتي هذا الجلال والإكرام هذه صفات الله عز وجل ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذا توحيد تأكيد هذا بعد الصلاة له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد هو تحقيق الحمد لله رب العالمين وهو على كل شيء قدير ثم تسليم الأمر إليه اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت فتأمل تحقيق التوحيد بعد الانتهاء من الصلاة تأكيدا وتقوية ثم يكون ذلك خمس صلوات في اليوم لا ينقطع بحال من الأحوال إلا في حالة الإغماء أو حتى في حالة الإغماء إنما هو فترة قصيرة ثم يعود الإنسان إلى صلاته أو في حالة الجنون إذا كان مجنونا سقط عن التكليف أما ما سوى ذلك من الحالات كالمريض وغيره وأصحاب الأعذار فإنهم لا ينقطعون عن ذلك بل تسقط كثير من الشروط عنهم كاستعمال الطهورين مثلا إذا كان لا يستطيع واستقبال القبلة إذا كان لا يستطيع وكذلك كثير من الشروط إذا كان لا يستطيع تسقط عنه لماذا حتى يحقق هذا التوحيد ويحقق العبادة لله لأنه لا يصح أن يعيش إنسان غير عابد لله غير مصل لله بأي حال من الأحباء إذا أراد أن يكون مسلم والصلاة طبعا كما هو معلوم والصلاة التي تحقق هذا فلا, فلا ريب أن هذه الأذكار التي وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بعد السلام تؤكد معنى تجديد التوحيد في أول الصلاة وفي وسطها وفي آخرها ثم بعد الانتهاء منها أما قول المصنف هنا وقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوله بعد الصلاة لذلك قال المحقق هنا ضعيف جدا إيه نعم بقرأ بارك الله فإذا ما كان يقوله بخاصة نفسه كسائل الأذكار فمن قال مثل قبله فحسن ولا يكون في هذا كله هيا في اجتماع نعم فلاحظ هنا أن الشريعة في حكمتها رتبت الصلاة هذا الترتيب الحسن فإذا تدخل المكلفون تدخل الإنسان بجهله فأدخل عليها ما ليس منها فإنه يحدث مخالفة لهذا الترتيب الحسن وهذا ترتيب عظيم فيه حكمة عظيمة لأن الصلاة هي الركن الثاني فما, كان, فما شرعه الشرع فيها على هيئة الاجتماع فكذلك وما شرعه الشرع فيها على هيئة الانفراد فكذلك فمن نقل هيئة الاجتماع إلى هيئة الانفراد فقد غلط ومن نقل ما فيها من هيئة الانفراد إلى هيئة الاجتماع فقد غلط فمثلا الذي يهجر المساجد ولا يصلي مع الناس لغير عذر كما هو معلوم فإنه ضيع نفسه هيئة, هيئة الاجتماع لأن هذا وصف واضح في صلاة الجماعة ولأهميته جعل الله عز وجل وصف الاجتماع متعلق حتى ببعض السنن وفروض الكفاية مثل صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين ومثل صلاة التراويح في أغلب صورها فمن خالف في هذه الهيئات فصلى منفردا فقد خالف الهيئة المشروعة التي شرع الله في الصلاة هذا جزء كبير فيها هيئة الاجتماع ولذلك فيها معنى إظهار الدين لوجود هيئة الاجتماع فيها وفي هذه الصلوات هيئات تسمى ليست من هيئة الاجتماع بل هي من الانفراد مثل الذكر بعد الصلوات فإن الذكر بعد الصلاة شرعه الشارع على حالة الانفراد فمن نقله من حالة الانفراد إلى حالة الاجتماع فقد غلط على الشارع وهذا موضعا المسألة التي يتحدث على المصنف نعم الحديث قال المحقق هنا اخرجه مسلم حديث أخرجه مسلم هنا نعم روايه ابي داود الله في بارك الله فيك ولعل هذا الدعاء خرجه الإمام مسلم في صلاه في باب صلاة المسافرين باب صلاة الليل باب صلاة الليل هنا في قيام الليل هنا وخرج ورب رب كل شيء كما الأحاديث التي سيذكرها المصنف منها حديث مشهورة صحيحة في الصحيحين وفي كتب السنن وصححها أهل العلم لأن أسانده صحاح وأما مثل هذا وما سيأتي التنبيه عليه فليس بصحيح مثل ما ذكره في الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في هذا الموضع وشاهدوا عليها على يدحال هذا الحديث فيه راويان ضعيفان ها فالحديث ضعيف مثل ما ذكر المحقق عندكم هنا قال أخرج أبو داود من حديث زيد بن أرقم بإسناد ضعيف فيه داود بن راشد وابو مسلم البجلي وكلاهما ضعيف أينان Ja. Mm. هنا يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا لكن يقوله على جهة الانفراد يقوله على جهة الانفراد لكن لم يكن يقوله جميعا هو وأصحابه في المسجد بصوت واحد هذا معنى هيئة الاجتماع هذا معنى تخصيص نفسه بها لا يعني هنا المصنف أنها ليست عامة لأمة بل كل إنسان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح من هذه الأدعية لكن ما هي الصفة التي يقولها ما هي الصفة التي يلتزمها الانفراد الانفراد بعد التسليم ويقول مثل هذه الأذكار كل في موضعه ثم قال المصنف إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الأدعية على سبيل الانفراد فهل يصح ما يصنعه الناس اليوم أي في وقته لما كانوا يظهرون الدعاء الجماعي بعد التسليم يدعون على هيئة الاجتماع أي نعم. إلا أن يقال قد جاء الدعاء للناس في مواطن كما في الخطبة التي استسقى فيها ونحو ذلك فيقال نعم فإن الجزام ذلك جهر للخاضرين في نمر كل صلاة فهو الآن المصنف يورد اعتراض ثم يجيب عنه وإلا فإن هذا البحث له وهو ذلك الإمام الذي اعترض عليه وشنع عليه لأنه كان يعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيقول هنا لو قال قائل إن, إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في صلاة الاستسقاء والناس يدعون خلفه وهذا دعاء اجتماع فالجواب عند المصنف وغير من أهل العلم أن هذا الدعاء هذه هي صفته هكذا شرعه الله الدعاء في صلاة الاستسقاء، الدعاء في صلاة الاستسقاء على هيئة الاجتماع، يدعو الإمام والناس يدعون معه، وأيضاً من صفته الشرعية أنه يرفع يديه، أنه يرفع يرفع يديه والناس يرفعون أيديهم ويدعون، فهذا من الصفات التي شرعها الشارع عليه، بخلاف الدعاء يوم الجمعة. فإن الإمام لا يرفع يديه، فإن الإمام لا يرفع يديه، لأن ذلك مخالفة، لأن في ذلك مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي كان يخطب بالناس من حين دخل المدينة إلى آخر عمره، لم يرفع النبي، لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه داعيا في خطبة الجمعة، اللهم إلَى إذا كان يدعو للسقاة. لأنه إذا كان يدعو للاستسقاء يكون حكمه حينئذ في رفع اليدين حكم رفع اليدين في صلاة الاستسقاء كما في حديث أنس يقول لم لم أرى النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلا في صلاة الاستسقاء كما هو في كتاب الإمام البخاري فالمقصود أن هذا الاعتراض لا محل له لأنه هكذا شرعت في صلاة الاستسقاء فلا يقال فلا تنقل هذه الصفة إلى سائر الصفات إلى سائر الصلوات وهذا من الأدب مع الشريعة وتثبيت الأحكام كما مضى معكم في دروس سابق لكل موضعه ففي صلاة الاستسقاء تكون صفة الدعاء جماعي يدعو الإمام ويرفع يديه ويدعون الناس معه في صفة الدعاء في صلاة الجمعة يدعو الإمام ولا يرفع يديه والناس يؤمنون أؤمن سرا أو يؤمن جهرا لكن لا يؤمنون تأميناً جماعيا ولا يرفعون أيضاً. ليس من السنة، مثلا أن يرفعوا أيديهم كما كما أن الإمام ليس له ليس له أن يرفع يديه الجمعة، لأنه هكذا ورد هكذا وردت صفتها في صلاة الجمعة. ولذلك رأى أحد السلف إماماً يرفع يديه في صلاة، وهو بعد أن خطب بالناس رفع يديه، فقال اللهم اقطع يديه، وهذا كالتشديد عليه، هذا كالتنكيل به، لأنه إذا رأى الناس مثله الخطبة ماذا يصنعون؟ يرفعون أيديهم في الخطبة، ماذا يقول العوام؟ يقولون هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، وهذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كذب على النبي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في صلاته في خطبة الجمعة، المقصود أن الاعتراض الموجود هنا. لا يرد على المصنف لا يرد على الشاطبي لأن ما كان في الاستسقاء على هيئة الاجتماع مخصوصا بالاستسقاء أما دبر الصلوات الخمس فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يدعون الدعاء على هيئة الاجتماع بعد الصلوات الخمس هنا <تصفيق> Yeah <clears throat> <clears throat> فذلك تسمى من السنن تسمى من السنن إنها تظهر في مجامع الناس والنبي يداوم عليها فتكون حينئذ سنة هنا المصنف أشار إلى مسألة وهو الجهر بالذكر بعد الصلوات المكتوبة والجهر طبعا ليس المقصود به على هيئة الاجتماع لأن الجهر يكون على هيئة الانفراد ويكون على هيئة الاجتماع فالكلام فيه على هيئة الانفراد مثل ما يصنعه كثير من الناس الآن فهو سنة أيضا أن الإنسان يذكر الله عز وجل ثم يرفع صوته بالذكر بحيث لو دخل الإنسان المسجد عرف أن الصلاة قد قضيت قد انتهى الناس من الصلاة والإنسان قد يرفع صوته بعض بعضا وقد لا يرفع فهنا بحث هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالذكر على هيئة الانفراد للتعليم أو لأن الجهر به سنة هل كان للتعليم أو أن هذه صفة لازمة له من أهل العلمان قال للتعليم أنه كان ليعلم الناس الذكر أو أنه من قال كان يصنع ذلك لأن من السنة الجهر بالذكر وليس الجهر به مثلا كقراءة الفاتحة جهرا وإنما الجهر به بحيث لو دخل الإنسان المسجد علم أن الناس قضوا الصلاة وهاهم يقولون اللهم أنت السلام منك السلام وبعضهم من يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ومنهم من يقول لا مانع اللهم لا مانع لما أعطيت ولا ما أعطيني ما مناعته منهم من يسبح فهذا نوع من الجهر به هذا نوع من الجهر به. لكن على أي حال سواء قيل للتعليم أو قيل للجهر به لا تخرج المسألة عن هيئة ايش عن هيئة الانفراد اي نعم النبي يصنع ذلك لقصد التنبيه على التشريع لأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنته وحي يوحى تشريع من الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا من الله والتشريع لا بد له من اضطر إما بالقول وإما بالعمل وإما بالإقرار إما بالقول وإما بالعمل وإما بالإقرار سلمة. سلمة هيئة يعني على جميع الصور هذا ليس الذكر في هيئة الاجتماع لكن السؤال هنا ليس الذكر في هذا الموضع بعد الصلاوات لم يرد فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدل على هيئة الاجتماع لكن السؤال لماذا أورد هذه المسائل هنا تفضل يعني كان يجهر بالذكر فروي عنه أنه كان يجهر بالذكر فبقي السؤال هنا هل كان يجهر به على سبيل المداومة أو في بعض الأحيان دون بعض إذا قال الراوي كان قال كان يفعل هل يدل هذا اللفظ على المداومة أم لا فبدأ المصنف يأتي بما يماثل هذا الموضع من الأحاديث فيستدل به على أن إذا ورد بالحديث لفظ كان يفعل أنه لا يدل على المداومة وهو بحث عند علماء الوصول هل يدل هذا اللفظ على المداومة أم لا فأول ما جاء به مسألة إيش ولاحظونا استعمل ثلاثة ألفاظ قال يدل على المداومة أو يدل على الكثير أو يدل على التكرار يعني هل لفظ كان يفعل يدل على المداومة أو لا يدل على المداومة وإنما يدل على كثرة الفعل أو يدل على التكرار أتى بموضع أتى بهذا الموضع ليستدل به أو يرجح به القول بأن لفظ كان لا يدل على المداومة لا يدل على المداومة ولا يدل أيضا على الكثير فقال هنا في الحديث حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ أو ضؤه للصلاة أي فلا يغتسل إلا بعد أن يقوم من النوم والحديث أخرجه مسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ أو ضؤه للصلاة لو كان, كان لفظ كان هنا يفيد المداومة يش يكون معنى الحديث هنا لو كان يفيد المداومة يش يكون المعنى أن النبي لا يغتسل إلا بعد ينام ثم يغتسل ومعنى هذا ينام على غير طهرة طيب ينام بدون اغتساب والنبي لم يكن يصنع ذلك على وجه المداومة وإنما كان يصنعه في بعض الأحيان فكان لا تفيد المداومة فيتأمل بالسياق الذي فيها السياق يدل هنا أنها لا تدل في هذا الموضع على المداوة وإنما يصبح معناها كان أحيانا إذا أراد أن ينام طبعا أحيانا ليس واردة في الحديث لكن يصبح معناها كان في بعض الأحيان إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ وضوء للصلاة لأن الإنسان إذا آت أهله وعندما لم يكن يستطيع مثلا الغصل فإنه يتوضى يخفف أثر الجنابة بالوضوء ثم ينام فلا حرج عليه فلا حرج عليه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لكن كان هنا تفيد أنه كان يفعله أحيانا وروت أيضا كما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح أنه كان عليه السلام ينام وهو جن من غير أن يمس سماً من غير أن يمس سماً فهذا لفظ كان يفهم كما ورد في الحديث السابق أي أحياناً هي نعم ومثله في بعض الأحاديث كان يفعل قال ورد هذا فيما لم يفعله إلا مرة واحدة قال نص على ذلك أهل الحديث نص على ذلك علماء الحديث وعلى أي حال سواء كان يجهر بالذكر مرة أو مرات أو كان يجهر به في جميع الأحوال هل في الحديث ما يدل على هيئة الاجتماع ليس فيه ما يدل على هيئة الاجتماع هناك هذا سنة هذه سنة الإمام بعد التسليم ومن اخطأ بعض الأئمة أنه يمكث يسيرا مستقبل القبلة وهذا مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فللإمام بعد أن يسلم إذا قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله يقبل بوجهه على الناس لا يجوز له إلا ذلك لأنه لم يجد له استدبار الناس إلا لأجل الصلاة إذا انتهت من الصلاة يستقبل الناس ثم سنته بعد ذلك فيما يستقبل الناس فيه أن يمكث ذا يسيرا حتى ينصرف الناس فيما يرى وسواء عجل في ذلك إلا أنه ليس له أن يطيل في موضعه ليس له أن يطيل في موضعه لأن حتى هنا تفيد الغاية قال حتى ينصرف الناس وهذا تفسير قوله إذا سلم مكث يسيرا هذه السنة في ذلك هذه السنة التي تلزم الإمام بعض الأئمة يتأول مخالفة السنة بسبب تأول عندهم بسبب جهل في بعض الأثار وردت أن من قال بعد صلاة المغرب لا إله إلا الله أحده لا شريك له في مجلسه أي فلم يغير جلسته وهذه الأحاديث فيها كلام عند بعض أهل العلم وخاصه فيما ورد في هذا الموضوع منهم من الصححة لكن على اي حال سواء صححت او لم تصحح فإنها ليست في حق الإمام الإمام في حقه ماذا في حق هذه السنة في عديث المسلمة أن يلتفت إلى الناس ولا يجوز له أن يستدبرهم حتى يتم الذكر لا إله الله وحده ولا شريك له عشر مرات لا يجوز له ذلك وبعض الأئمة يصنع ذلك وهو لا يعلم أنه يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلاحظ هنا أن السنة أنه يمكث يسيرا وحتى ينصرف الناس هذه سنة الإمام في الجلوس بعد بعد التسليم نعم أي ثم ينصرف إلى الناس أي ثم ينصرف إلى الناس هذه السنة في حق الإمام لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام منك السلام تباركت هذا الجلال عليكم. ثم ينصرف إلى الناس فيمكثوا يسيرا حتى ينصرف الناس في هذه الفترة يذكر الذكر الذي السابق الذي ورد في الأحاديث الصحيحة هذا بالنسبة للسنة لل... لل... لل... لل... في حقي أن يكم للذكر إذا قام لعارضا أو شيء من هذا لا يرتبط بي حكم الإلزام هنا لا يرتبط بي حكم الوجوب ولا يقال لا لا لا يجوز له أن يصنع ذلك لكن السنة في حقي أن يتم الذكر الذي هو معروف بعد الصلوات فالنسبة هكذا السنة هذه السنة. سنة الإمام في مقعده بعد التسليم لا, لا يزال يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك لأذى الجلال والإكرام ثم ينصرف إلى الناس ولا يجوز له أن يستدبرهم أكثر من ذلك ثم بعد ذلك يمكث يسيرا ينتهي من الذكر فإذا انصرف الناس انصرف أي نعم هذا هذا الحديث ليس بصحيح هذا الحديث ضعيف لكن معناه ممكن أن يناقض الأحاديث السابقة ويمكن ألا يناقض كيف يمكن أن تقع المناقضة بينهما ويمكن أن ترتفع المناقضة القيام قال إذا سلم يقُب. هذه مناقضة فيها لأن الذي في الأول كان يمكث يسيرا كان يمكث حتى ينصرف الناس وفي هذا الحديث كان يقوم كان الصحاء كان أبو بكر يقوم هذا ليس صحيح الحديث ضعيف الحديث ضعيف قال هنا المحقق جزاه الله خير قال لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه وبه أعله الترمذي وأقره الشيخ أحمد شاكل في شرح وشيخ نائي الألباني في المشكة هذا من حيث السند من حيث المعنى أيضا فيه تناقض أما بالنسبة لما في آخر الحديث فكان إذا سلم وثب كأنه على رضفه فأيضا فيه تناقض باعتبار أن وثب في معنى القيام فيه معنى القيام والإنسان يرى بعض الناس إذا سلم هو خلف الإمام يقوم مباشرة لصلاة السنة فلعلم يأخذونه من مثل هذه الأثار الضعيفة تجد بعض الناس إذا سلم ومذهب عند الحنفية مشهور إذا سلم لا يقول الأذكار المشروعة بعد التسليم مباشرة لا يفصل بينه وبين قيامه للسنة إلا التسليم ثم يثب مباشرة فيصلي فلعلم أخذونه من مثل هذه الأحاديث الضعيفة ان قال وقال يونس استقبل لي اعلم رواه عن, عن خالد انه كان يعيف على امه قعوده بعد الصلاه وقال انما كانت الامه تساعد تسلم وتقوم ساعه تسلم تقوم يعني يمكن يقصد أنه جلوسهم مستدبرين للامام عفوا مستدبرين للمأمومين لا شك أن هذا إذا أطال الإمام مستدبرا المأمومين فلا شك أن هذا خلاف السنة، فيمكن أن ننزل كلامهم على هذا، يصير تفسير يقوم أو يقوم من موضعه ويستقبل، أمم؟ ويستقبل المأمومين، إيه نعم. يفسر أيضا بما سبق جلوسه مستدبرا المأمومين، إيه مخالفة للسنة، إيه نعم. وعن... <تصفيق> الرضف الحجارة المحمى الحجارة المحمى وهذا أيضا ينزل على ما سبق أن يجلس مستدبرا المأمومين فإنه يقول هنا كأنه قال لأن أجلس على الرضف الحجارة المحمى فأوذى فيصيبني الأذى أحب إلي من أن أستدبر المامومين بعد السلام هنا. هم هم هم لكن الحديث الأول ما هو أيوة حديث أنس لكن كلام المحقق في الأول على حديث أنس كلام المحقق في الأول على حديث أنس الذي أخلجه الترمذي أبو داود والنسائي وأحمد وهو الذي ذكره عن الترمذي وذكره عن الشيخ أحمد شاكر. يمكن وقع للمحقق خلق بينهما ها؟ يحتاج إلى مراجعة راجعا تأثنى بما يتعلق بحديث أنس لكن حديث أنس أيضا ليس بصحيح وإن كان المحقق قد يحتمل أنه نقل فيه نقلا آخر يعني وهم فخرجوا عن أبي داوود التنمذ والنسائي. لكن حديث أنس كان إذا سلم وثب وكأنه على رضفة يعني الحجر المحمى حديث أنس هذا في عبد الله بن فروخ قال ابن إبراهيم رجل زجاني أحاديثه مناكير قال أحاديثه مناكير فهو ايضا ليس ليس صحيح حديث انا ليس بصحيح لكن لعل المحقق يعني ادخل حديث أد... أد... ا نقل الكلام من حديث أنس إلى حديث عبد الله بن مسعود اي نعم جزاك الله خير طيب اقرا بركاني وقال مالكم المدونه اذا سلم فبل يقرا ولا يقرا <تصفيق> الا يقر <تصفيق> النبي سفرا او في <تصفيق> جنازه طيب هو التعليل الذي ذكره المصنف هنا التعليل والد لكن هذا من باب الحكم من باب الحكمة استنباط حكمة عامة وذلك عند الأصوليين استنباط الحكمة يفيد في التعرف على مقصد الحكم لكن الحكمة هذه التي تستنبطها أنت قد يصح لك الاستنباط فيها وقد تخطئ في الاستنباط يعني مثلا إذا جيت وقلت أن الحكمة من تحريم الخمر هي الإسكار هذا استنباط للحكمة وأيضا قد تكون الحكمة هي العلة أيضا لكن الحكمة أشبه ما تكون بمقصد عام مقصد للحكم مثل أن تقول مثلا القصاص فيه حياة لأولي الألباب فيه حياة للناس يقتل القاتل فلا تتكرر الجريمة من غيره أنه يخشى على نفسه أن يقتل فهي عقوبة مناسبة لتأمين الناس على أرواحهم هذه حكمة من الحكم أي أن الشريعة قصدت هذه الحكمة العظيمة من تحقيق شرعية القصاص. هذه الحكم إذا جلس نستنبطها من النصوص قد يصيب وقد يخطئ وفي بعض الأحيان قد تظهر له وقد لا تظهر مثل الحكمة من التيمب يمكن الإنسان في الوضوء يقول الحكم من الوضوء النظافة مثلا وطبعا هذا لا يكفي لأن هناك حكم كثيرة فيها النظافة المعنوية في تحقيق العبادة في حكم كثيرة الوضوء فهنا مثلا يقول أن السنة انصراف الإمام إلى الناس ومنعه من الجلوس مستدبرا إياهم ومنعه من الإطالة في موضعه يقول إن الحكم من ذلك أن يقع في الكبر أو الترفع عن الجماعة أو انفراده بموضع هذا استنباط يصح للقائل أن يستنبطه لكن لا يربط الحكم به كيف لا يربط الحكم به ما يأتي إنسان فيه يقول إذا أنا أمنت على نفسي من الكبر أو أمنت على نفسي من كذا فأنا أجلس أو لا يمنع من ذلك إلا بعض الناس دون بعض ما يصلح ما يصلح هذا التقسيم فأنت تقول أن السنة هي ما ورد في الأحاديث وهذه الحكم مجرد استنباط من بعض أهل العلم الذين استنبطوها أو قالوا أنها هي مقصود الشارع هي نعم الدعاء على صفة الاجتماع الدعاء على صفة الاجتماع هذا من الأدلة على نفيه أنه لو كان لنقل أن الناس يجتمعون مع النبي عليه الصلاة والسلام عمره كله ويصلون مع الصلاة الخمس فلو كان سنة لنقل نعم هذا الشيخ هو الإمام نفسه والشاطبي نفسه انما لا لم يصرح باسمي في هذا الموضوع هنا الموضع عطال فيها الإمام الشاطبي وهو يصلح مسألة تطبيقية يصلح مسألة تطبيقية وقد وقع الخلاف فيه بينه وبين بعض أشياخه فكتب في ذلك كتابا مطولا وهذا الموضع سيستمر الكلام فيه من صفحة 458 أظن إلى 479 من 58 إلى 79 يعني أكثر من 20 صلح وفائدة هذا الموضع أن المصنف الشاطب هنا في هذه المسألة أولا تصلح تطبيق عملي من التطبيقات في هذا الموضع الأمر الثاني أنه سيذكر فيها دراسات أصولية واستنباطات وكلام على دلالات الألفاظ سيذكر في هذا نقول موسعة لها فائدة في هذا الموضوع. وبالنسبة لنا نحن الآن المناسب نقف عند هذا الموضوع لأنه سيذكر يقول فبلغت الكائنة بعض الشيوخ العصر ترد على ذلك الإمام أي رد عليه أي رد على الشاطبي فسيذكر الرد ثم سيدكر الجوع وهو دراسة تطبيقية لمنهج الأصولي في بعض المسائل وفيها فوائد كثيرة لطالب العلم فلعلنا نقف عند هذا الموضع ثم نبتدئ إن شاء الله في المقارنة بين الردود في هذا الموضع وجواب الإمام الشاطبي وما يتعلق في ذلك بالمسائل الأصولية التي ذكرها في هذا الموضع ونكتذي بهذا المقدار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بالنسبة للدرس الآن نبدأ إن شاء الله مع التوعية الإسلامية في الحج فنستميحكم عذرا على إيقاف الدرس إن شاء الله للطلاب المتخصصين لأجل نذهب إلى الحج نشارك وتشاركون أنتم إن شاء الله في توعية الحجاج والمعتمرين ونلتقي إن شاء الله بعد الحج شوف شوف آخر الشهر كم يوافق يوم الأحد آخر شهر الحج يوم الأحد طيب تبدأون 22 والعشرين ولا الثلاثين أمم خلاص سجل عندك نبدأ 22 والعشرين إن شاء الله تعب يسأل يقول من يقول إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة واحدة وتشمل هذه الأمة الكفار واليهود والنصارى يعني الأمة التي أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم كافة يدخل فيها اليهود والنصارى وجميع الأمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة وأمة أمته التي يفاخر بهم والتي يستكثر بهم يوم القيامة فهم المسلمون هم الموحدون الدعاء دبر كل صلاة مكتوبة ليرفع اليدين هذه ترجع إلى المواضع التي يرفع فيها، ترفع فيها اليدان في الدعاء فلا بأس من رفع اليدين لكن لا على سبيل الالتزام حتى يظن الإنسان أنها سنة بعد الصلوات لكن رفع اليدين ورد في أحد يتكثير لكن لا يلتزم والتزاما بحيث لا يفارقه فيظن الناظر فيه أنه تبع للصلاة يقول هناك من الناس من يقوم بالتسليم على الحجر الأسود قبل تسليم الإمام الثاني أو معه فما ومصحة صلاته؟ ماذا نصنع بهم هذا من الجهل لأن التسليم على الحجر سنة في الطواف والبقاء مع الإمام ومتابعته ما حكمه واجب في الصلاة لكن هكذا يصنع الجهال بأنفسهم هكذا يصنع الجهال بأنفسهم إذا سلم التسليم الأولى ما أحد يقول ببطلان صلاة لكن في عقله شيء لأنه المفروض أن يبقى مع المهام يذكر الله ثم يدرك يدرك بعد ذلك يقول هنا في حديث عائشة الصحيح قالت كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه فليدل هذا الحديث على لفظ كان, كان تفيد المداومة نسأل صاحب السؤال هل أخذ المداومة من لفظ كان أو من لفظ آخر في الحديث يعيد عليكم الحديث مرة أخرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه لفظ المداومة من أين أخذ في كل أحيانه لم يأخذ من لفظ كان هنا هذا يسأل عن الكوبونات في المسابقة في شهر رمضان ولا يمكن أن يشارك حتى يشتري هذه الكوبونات فما حكم شراء هذه الكوبونات مع العلم بأنه مكتوب على هذه الكوبونات أن ثمنها يصرف الأعمال الخيرية الذي يظهر لي أن شراءها لا بأس به، حتى وإن لم تصرف الأعمال الخيرية لأنه قد اشترط المسابقة أن تكتب على ورق معين. أو أن تطبع بحثك لا تكتفي بكتابته مثلا لو أنت في مسابقة بحوث مثلا فاشترط عليك أن تكتبه بالكمبيوتر يكلفك وليس كذلك فكونك تشتريه فكونك تصرف هذا المال لطبعة هذا البحث لا شيء فيه والله أعلم باقي شيء Mm? So you're welcome الورقه من اتابع هل جاب الورقه ولا موجوده من اول م? يقول السائل هنا في الحديث حتى ينصرف الناس فيما نرى هل المعنى عندما ينصرف الناس كلهم لا المقصود ينصرف الناس مثل سرعان الناس ومن لا يجلس في المسجد بعض الناس يجلس في المسجد ويطيل المقصود ينصرف كثير منهم يقول ما معنى قول الشاطبي أن هيئة الاجتماع للدعاء إثر الصلاة دائما بدعة قبيحة فهل معنى هذا أنه لو فعلها أحيانا فلا بأس الجواب لا يقصد الشاطبي هذا أنها تفعل أحيانا وإنما يقصد أنها بدعة قبيحة دائما لأن المعتذر يعتذر بأنها ولو لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قد يعن للناس بها حاجة فهو يقول أنها بدعة قبيحة في جميع الأزمان يقول السائل هنا هذا الحديث له فائدة الذي ذكره المصنف عند أبي داود ربي أعني ولا تعين علي وانصرني ولا تنصر علي وأمكن لي ولا ولا, ولا تمكن علي الحديث صحاحه الحاكم في المستدرك صحاحه الشيخ في العزيز باز حفظه الله وأوصي بنشر هذا الحديث والمصنف ذكر هذا الحديث الصحاحه أيضا نعم يقول هل يفهم مما ورد من ما ورده المصنف أن جلوس الإمام في مقعده أو مكانه بدعة وإن كان غير مستدبرهم نعم يدخل فيه إذا أطال إذا أطال الإمام وصنع ما ليس له مخالفاً في ذلك السنة فإن هذا معنى البدعة لذكرات الشاطبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأحاديث كان يمكث يثيراً وخير أمر المرء الاتباع وشره الابتداع. يقول هل إدخال دعاء ختم القرآن داخل الصلاة كما هو الحال الآن تغيير يغير يعتبر تصرف في كيفية الدعاء إيه نعم إذا أدخل الدعاء في داخل الصلاة فإن هذا مشكل بالنسبة للنظر الشرعي في الأدلة لأن أي صفة تدخل الصلاة لا بد لها من دليل ولذلك العلماء شددوا في صفة الدعاء الجماعي بعد إيش بعد انقضاء الصلاة وهو إن لم يكن فيها لكن لما كان متعلقا بها أخذ أهم صفاتها وأهم صفات الصلاة كما ذكرنا أهم صفاتها أو الأساس أنها توقفية بحيث لا يجوز الإنسان أن يزيد فيها أو أن ينقص منها هذا أصل فلا تملك أن تقول أن هذه صفة في الصلاة إلا بدليل وبدليل شرعي مبني على استنباط صحيح فإذا أدخل دعاء الختمة في القرآن في الصلاة فلا بد له من دليل لأن الذي أدخله لا يخلو حاله عن أمرين إما أن يقول أدخلته بغير دليل فنقول ليس لك ذلك وإما أن يقول أدخلته بدليل فنقول هات الدليل والدليل المنقول عند المصنفين إنما هو في خارج الصلاة إنما هو في ولم يثبت في دعاء الختمة عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء لا في كتاب الصحيحين ولا في كتب السنن ولا في كتب الآثار والعلماء الذين يقولون بذلك على شدة اهتمامهم بهذا الأمر وبحثهم عن دليل فلم يجدوا شيئاً يصح نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس في ذلك نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام لا صحيح ولا غير صحيح وإنما هم كالمتفقين على أن ذلك إنما هو منقول عن بعض الصحابة كأنس ومتفقون مرة أخرى على أن أنس لم يصنحوا في الصلاة فعلى هذا فليس في دعاء الختمة شيء يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو لا يثبت ليس فيه شيء على الإطلاق فيما يتعلق بكون دعاء الختمة في الصلاة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم وعلى هذا فإدخاله في الصلاة لا محل له فإن قال الناس نحن في حاجتنا للدعاء فنقول كما قال كثير من للعلم الحمد لله قد كفيتم فجعل الله للدعاء للصلاة وتر فقد جعل الله للصلاة وتر وللوتر دعاء فمن كان له حاجة فليدع الله في الوتر فإن قال أريد أن أقدمه قبل الوتر ليكون بعد انتهائنا من قراءة القرآن فإذا قلنا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فندعو بعد ذلك تبركا بالقرآن فالجواب أنك إذا أخرت الدعاء إلى الوتر فإنه ليس بين الوتر والختمة إلا ذكر لله فإذا قلت وانتهيت من قراءة قل أعوذ برب الناس فإنك لن تقول بعدها إلا ماذا تصنع تقول الله أكبر وهذا تعظيم لله ثم تسبح وتركع وهذا تعظيم لله ثم تدعو بما شئت في الوتر والحمد لله رب العالمين وهذا هو يعني الأصل الذي ينبغي مراعاته والمسألة لا تتعلق بمسألة الختم فقط بل إن إدخال أي شيء في الصلاة لا أصل له لا يجوز أن يعتد الناس على ذلك أي نعم لأنه لا يجوز أن يدخل في الصلاة إلا شيء ثبت عن الشرع عن الشارع أي نعم أين الصلاة؟ اجع اجعله في الوتر. أنت أنت الآن قد تابعته في ذلك. تابعته في أول الصلاة. فتابعه على عهدته كيف تخرج من الصلاة؟ أنه عنده اشتباه هو. عنده اشتباه فالخروج من الصلاة فيه, فيه نظر أي نعم، لكن جعل الدعاء في الوتر يحقق مقصد الاجتماع الناس مختلفين في هذه المسألة بعض المذاهب يشددون فيها وفي بعض المذاهب الحنفية وغيره يشددون فيها إدخال الكلام في الصلاة تشديد وقد يبطلونها فالمقصد اجتماع الناس فجعله في الوتر يجمع الناس جعله في الوتر ويدعون على أنه وتر، على أنه دعاء الوتر هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. إذا قنت وتابعته في ذلك فلا شيء علي هذا الساعة يطلب كلمة توجيهية مختصرة لطلبة العلم فيما يتعلق بالأمر المعروف النهي عن المنكر لا شك أيها الإخوة أن خاصية هذه الأمة هي الأمر المعروف النهي عن المنكر قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وأخر ذكر الإيمان بالله مع أن الإيمان بالله كما تعلمون لا يتقدمه شيء أخر ذكره لبيان أهمية الأمر بالمعروف النهي عن المنكر ومما يؤكد أن الأمر المعروف النهي عن المنكر هو العاصم من الفتن والعاصم من الفساد وهو السبيل الوحيد لجمع كلمة هذه الأمة وهو الطريق السليم إلى الله لأن الإنسان إذا أمر بالمعروف ناعا منكر فإنه يقوى إيمانه في نفسه يقوى إيمانه في نفسه وينفع غيره ففيه والحمد لله خيرا الخير الأول أن الإنسان يقوى إيمان لأن الأمر المعروف أنه أن ننكر عبادة وهي عبادة تزيد الإيمان الأمر الثاني أن نفعها يتعدى إلى الخلق فأنت قد تأمر إنسان كما تأمر ابنك مثلا أو تأمر جارك بالصلاة أو تأمر إنسان وهو يلهو على محرم وأنت أول ما تأمره أو تنبهه قد لا تجد نشاطا في نفسك تقول مثلا هل يستجيب او لا يستجيب لكن يجب ان تعمل هذا العمل لان هذا عبادة لله وهو امان في عنقك فاذا اديته نفعت هذا الانسان فاذا استجاب واهتدى كان لك اجره فهو من العمل الذي يتعدى نفعه كثير من الناس لو جئت له عنده مال. قلت له يا أخي أنت تبرع بخمسين ألف أو بمليون فإن هذا التبرع يتعدى نفعه للمسلمين فتحصل على أجر عظيم قال نعم تفضل نسأل الله أن يتقبل فإذا جئت وفقلت كلمة بالمعروف تأمر إنسان بالمعروف لا تكلفك شيئا قد يترتب عليها من النفع المتعد إلى الآخرين يصلح عليها إنسان فيكتب الله لك أجره إلى يوم القيامة فينبغي الإنسان أن ينظر في الأثر المترتب على هذا ثم أيضا أنه لا عاصمة للإنسان ولا عاصمة للأمة إلا بالأمر المعروف النهي عن المنكر وأي مجتمع يفرط في الأمر المعروف النهي عن المنكر العاقبة فيه معروفة كثرة الفساد كثرة الشر كثرة الفتن والله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ولذلك هي خاصية هذه الأمة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاصية هذه الأمة من أراد أن يعرف نفسه في هذه الأمة فليأمر معروف أنها على المنكر ومن أعظم الأدلة على شدة حاجة الناس للأمر معروف أنها على المنكر وتدخل في الدعوة إلى الله في جميع العصور ليس في عصر واحد حتى الأمم في من كانت قبلنا، فإنهم محتاجون إلى هذه الشريعة فإذا أقاموها صلحت أحوالهم وإذا فرطوا فيها فسدت أحوالهم وهذا أمر مبين لمن تدبر القرآن فقال الله عن خيارهم قال سبحانه وتعالى من أهل الكتاب ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسالعون في الخيرات هذه صفة عظيمة وبها أفلحوا فلما ترك الطوائف منهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر خسروا فقال الله فيهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بأنهم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ثم أن تصرفات الناس إذا لم تنضبط بالشرع فإن اجتماعهم يفسد هذه طبيعة, طبيعة البشر لأنه ما يجمعهم إلا الشرع ولا يصلحهم إلا شريعة الله فإذا خاله عنها دخل عليهم الفساد فبقدر ما تشارك أنت في الأمر معروف أنها على المنكر تخفف من الشر وتكثر من الخير وبهذا تكون مساعدا ومعينا لهذه الأمة على تماسكها بحيث أنها تصل إلى خير وإذا وقع التفريط في الأمر معروف أنها عن المنكر عيادا بالله إنه يكثر الشر وإذا كثر الشر كما قال الله عز وجل في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فالأمر المعروف أنها منكر ضرورة بحفظ المجتمعات بقي الإنسان كيف يشارك الأمر المعروف أنها منكر كثير من الناس يظن أن المشاركة إنما تكون لأهل العلم أو لطلاب العلم أو لأناس مخصوصين المشاركة منها ما يتعين على الإنسان فأبناؤك في بيتك وأهلك لا أمرهم معروفة تنهى على المنكر إذا أردت أسرة النظيفة مستقيمة على طاعة الله وأبناء يصلون وابتعدين عن المحرمات والفتن ومن لم يقم شريعة الأمر معروفة أنها عن المنكر في بيته فإنه سيجد أبناء يتفلتون منه يقعون في المعاصي يقعون في المنكرات ثم بعد ذلك ينوح ويصيح من عقوقهم ومن فسادهم ذلك لأنه فرط في البيان ودعوتهم فرط في دعوتهم وفرط في أمرهم وفرط في نهيهم على المنكر وفرط في تربيتهم فهذا أمر مسؤولية محددة عليه هو نفسه ثم بعد ذلك جيرانك ألا تستطيع تحثهم على الصلاة؟ ألا تستطيع تحث أبنائهم على الصلاة؟ هذه مشاركة في الأمر معروف إن uma وأنت في العمل ألا تستطيع تحفظ الذين يقصرون عن الصلاة تحثهم على الصلاة ثم أيضاً في قضايا أمتك ألا تستطيع أن يكون لك هم وأن تشارك فهذه أيضاً مشاركة في الدعوة وفي الخير وإن كنت لا تملك promis تفصيلات في المسائل العلمية لكن الأمور الأساسية التي تحفظ المجتمع الأمور الأساسية التي تحفظ المجتمع مثل التوحيد مثل أركان الإسلام مثل تحريم المحرمات الظاهرة مثل تحريم الفواحش، مثل حفظ الضروريات الخمس المعروفة هذه كلها من الأمور البينة الظاهرة التي يستطيع كل أحد أن يفهمها وأن يشارك فيها وفي نصرتها ومن هنا تتحقق مشاركة الجميع ولا عذر لهم إلا أن يقولوا أن فرض هذه الكفايات قائمة ومتحققة والأمة أمرها كلها إلى خير وقيمة فروض الكفايات ومن ثم يسعك أن تقول يقوم غيري بذلك وأنا يكفيني غيري لكن إذا كنت في بيتك في محلتك بين جيرانك في مكانك وأنت ترى وتلمس بأم عينيك ترى بأم عينيك وتلمس بنفسك أن هناك أمور معطلة وأن هناك من يتفلت على الأحكام وترى أنت بنفسك فإنه يتعين عليك أن تشارك في الأمر معروف أن يعى المنكر والنصح لهؤلاء بقدر ما تستطيع إلا أن تقول أنا لا أتحمل مسؤولية ويهلكون أو يصلحون هذه ليست مسؤوليتي ويفسد هؤلاء الأولاد أو يجتمع هؤلاء الجيران على ترك الصلاة هذه ليست مسؤوليتي فإن هذا العذر إذا عرضته على الله فإنه كما بين أهل العلم لا يصلح عذرا بل إنه قد يعود الضرر على نفسك أنكذا تهاونت ورأيت هذه المنكرات العظيمة ولم تنكر بقلبك ولم تسعى في الناس بقدر ما تستطيع ولو بالكلمة الطيبة ليس بالضرورة التفصيل وليس بالضرورة الشدة عليهم وإنما بقدر ما تستطيع تسعى في وهذا الأمر يا إخوان أمره يحتاج إلى بيانا طويل لكن ينبغي الإنسان أن يتفكر ويجيب على هذا السؤال الآن في موضوع أبنائنا أو جيراننا أو زملائنا لو وقع على أحد ضرر مادي نسارع بتنبيهه أو لا في أحد منا يتخلف نسارع بتنبيهه أو لا حتى في أبسط الأمور لو كان موقف السيارة غلط في الشارع قلنا يا أخي أنت برسيارتك وقف السيارة ووقفه صحيح قد تتضرر فينبغي أن نكون في ديننا على همة وعزيمة ثم هذه الأمة المترامية تلأطراف ما الذي سيصلحها إلا أن يكون المشاركة بالأمر المعروف أن يعمل والدعوة إلى الله ومناصرة الحق والصبر على ذلك صحيح تجد إنسان يقول لك كلمة نابية تجد إنسان لا يستمع منك تجد إنسان يرفض كلامك لكن لا عليك اصبر احتسب فأنت على ذلك مأجور فالأمر بالمعروف النهي عن المنكر يجب أن يشارك فيه الجميع ولا يقول مثلا أنا مقصر أو أنا مثلا عندي ضعف في أمور كثيرة لا لأن الأمر بالمعروف النهي عن المنكر صدقة تتصدق بها على أخيك وتتصدق بها على الناس فالصدقة ليس بالضرورة أن تكون من ها ليس بالضرورة الصدقة تكون من القوي الصدقة تكون من القوي ولا تكون من الضعيف وتكون من القادر وتكون من المقل وتكون من المكثر فتصدقوا على إخوانكم بهذه الصدقة صدقة الأمر معروف إنها مُنكر فإنها من أعظم الصدقات ومن أيسر الصدقات لمن يسرها الله عليه فنسأل الله أن ييسر أمورنا وأموركم وأكثري بهذا المقدار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته